إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقا إليكم ولا تقولوا لمن ألقا إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغامم كثيرة